116. على كل شيء قدير 117. وأن الساعة آتية لا ريب فيها 118. وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى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 118. الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهب كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن 124. إن الله يهدي من يريد 125. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا 126. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد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 وَالضُّمِّ فَوْقَ رُؤُسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُم مَّقَامٌ مِّنْ حَديدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا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 وَمَن يُرْد فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقهُ مِن عَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ فِي شَيْءٍ وَقَهِرَ الْبَيْتَ لِلْقَائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ وَأَذْنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِنَّ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُ سَمَاءَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ 121. فكلوا منها وأقعموا البائس الفقير 122. ثم ليقبوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن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 لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، ثم محي لها إلى البيت العتيق، ولكل أمة جعلنا ما سكن ليذكر رسنا الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام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 وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُم لَكُمْ مِنْ شعائر اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ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 111. ويخلف الله وعده وإنا يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون 112. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها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 114. فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم 115. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغته أو يأتيهم عذاب يوم عقيم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 124. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين 125. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم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 111. إن الله لطيف خبير 112. في السماوات وما في الأرض 113. وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم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 إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورُ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَنْهُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكِ إِنَّكَ لَعَلَى هُدَى مُسْتَقِيمُ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِي تَقْتَلْفُونَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 ضعف الطالب والمقلوب ما قدر الله حق قدره 123. إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير